فالنار في كابلي تخبو وتشتعل يذكريات الصباع ديني فقد يجد إلى لقياهم امل كانني قد دخلت البيت مغتبطا بعد الغياب إلى الأحباب معتجل كأنني إذ رأوني ثم وانطلاقوا نحوي سريعا وعي أولا ليصيلوا فعانقوني وبالأخرى أعانقهم أحبتي إخوتي قد جئتكم فأسألوهم لو يسألوا الروح أهديها وأتبعوها من ابتسام الرضا عن كل ما فعلوا لم يبقني غير ذكراهم بخاطراتي والذكريات إذا ثارت لها عمال فإن كشفت على مهل سرائرهم وجدتهم إخوة ما مثلهم مثالهم لازلت اذكر ملهاهم وملعباهم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 فقال خذني رفيقا قلت يسعدني لو كنت أقدير لكن تكثر العلال